يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كنا لفؤاد الكرام عند قولي سبحانه وإن فرقنا بكم البحر فإن جناكم وأغرقنا آلاف العون وأنت مصدوم حديثنا اليوم عن هجرة موسى عليه الصلاة والسلام في قومه والهجرة قديمة قدم التاريخ فما من نبي نبي إلا وقد هاجر من الله ابتداء من نوح أول رسول حرب الشرك هاجر وإبراهيم هاجر هو موسى وعيسى إلى خاتم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 الصحراء ويعلم الله كم كانوا إنهم كانوا بالآلاف كلهم آمنوا وكلهم عذبوا في الله وماتوا في هدايا تحت العذاب ومن من آمن بموسى امرأة فرعون امرأة فرعون آسين وكذلك رجل مؤمن من اهل فرعون من داخل البرلمان جعل الله من داخل البرلمان فرعون من مجلس الوزراء ممن كان يدافع عن موسى عليه الصلاه والسلام كما حكى الله ذلك بالتفصيل في, في سوره غافر وقال آل وقال رجل مؤمن من آل فرعون اتقوا ايمانا حتى تغسلونا وزلج اخى الله عز وجل من اراد ان يسمع لذلك ذلك الحوار فليقرأ هذه السورة وكذلك رجل اخر خرج يسعى ويجري لاخبار نوشا بما قرره البرلمان من اغتيال نوشا عليه الصلاه والسلام وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى <تصفيق> قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليخسروك فاخرجوا لي لك من الناصحين ثم امرأة, امراه من الاقباط ايضا امنت عجوز يقصها علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام وقد أتى بهذه القصة الشيخ ناصر الدين الألباني جد الله عليه الرحمات حكاه في الأحاديث الصحيحة وأن القصة صحيحة ووردة من طرق ليش في أشنيها جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام له بعمله فلما جاء إليه قال له اطلب شيئا اجازيك به فقال له اطلب منك ان تسال الله عز وجل ان يرزقني ناقه رشرها قال صوتك صوت قال قد اعجزت ان تكون مثل عجوز بني اسرائيل وهو يقنع جلس من الاخبار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 فتذكر على أن هناك وصية من نبي الله يوسف عنده وصية أن بني إسرائيل هم هاجروا من مصر هو يوصي أن يحمل معه ما يبقى في مصر يحمل نعشه ومآبس المرس مآبس تذكر هذه الوصيه فسال من يعرف قبر يوسف الستير ولا أحد احد فدل على عجوز امراه طائله في السن توجد في المدير الفلاني لتعرفه فبحثوا عن هذه العجوز فوجدوا فسالوها عن قبر يوسف الستير فقالت والله ما أدبكم إلا بشأن قال موسى وما الشأن قالت أن أكون رفيقك في الجنة فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا رجل أعجلت أن تكون مثل عجوز من إسرائيل بدل أن تطلب أن تكون في الجنة طلب سماقة إن هذا الطلب وهذه القسمة التي افترضها إنها قسمة ديزع يعني حقير سبحانك شوحي تنطيزع ما معنا ديزع نعم فحفروا أين وجدوا قبر موسى عليه الصلاة والسلام وإن أتعرف إيه سبحان الله كل الأنبياء ما فيهم قبل ندمعه ولأني سبق فقلت أذب ما فيه قبر لنبي معروف ولا قبر إبراهيم ولا قبر موسى ولا قبر هارون ولا قبر هاروث ولا قبر ليش؟ حتى لا يُعبَد من دول لأن الناس إذا لا عرفوا قبر النبي ايش يعملوه يحجون إليه يطوفون به يسمسحون به يعملوا عمارة ويرد هو هو ولكن الله عز وجل عامنا عما جميع المرحلة إلا قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحده وهو عليه الصلاة والسلام حذر كل تحذير أن يجعل قبره عيدا كيف عيد؟ أشكي الناس في العيد؟ كي يجبره. فيش عليا ويصليب ها في العيد العيد من العودة يعني كل سنة ولا كل اصبر ولا كل كل كل ذكرة لذلك حتى لا يجعل قبره عيدا إنها سطاعه سبق الله وسلم تجعل قبري هو اللهم ماذا تجعل قبري عيدا يعني يجتمع الناس فيه أو إليه يجتمع يعني من معه يتغذب العمارة بلعب سلاح ما النبي عليه الصلاة والسلام كتب الرأي من الله عز وجل من حين يجعل القبره وقض عليه عماره باتفاة مفسر الحادث هذا نفسه الحادث اذا اين وجدوا قبره يوسف وجدوه في بركه من الماء مثل هذا المشهد الذي فرد معه مرة من الماء ولا حتى ايه شكون كيعرفوها الان والنبي يحذرونها قرانها يجدونه كما هو لان قبور الانبياء وجد شان الانبياء يسافرها الارض كما اخبر عن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال اكثر عليه بن الصلاه في يوم الجمعه فان صلاتكم تظلموني رأى الله سبحانه وتعالى هياك وكرم من الملائكة ينبضغون عن كمة السلام كل من سلم على لي يحسن أنه سلمني على رسول الله انذا باشد عمره وانذا باشد لحج كانوا مسجد ها احمل السلام سلم لي على رسول الله لا كيف اشكنني احسن واش هابا واشندي باشد لحج من الملائكة يحمل السلام سنة اتمائن قال رسول الله رسول الله الله في المجموعة من الملائكة وشغلها وعبادة وعبادة وعبادة يتمنى لها عن امة السلامية. هذه المهمة لها. ازهير كتا من الصلاة على رسول الله. ولكونها في امريكا. ولكونها الكامرة. المدارك يبليهون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك وصلافك. والله سبحانه وتعالى يدعيه عليه احطي ارمى السلامة على كل واحد. أتمحت. حين ذاك وجد قلنا قبل ما يخرج سبحان الله كان عندهم الخبر بالهجرة عملوا حفلة عرس النساء لمن اسرائيل فراحوا خروج من هؤلاء دوا عملوا حفل واستدعوا عرس وال آخر يعني ها الأخ خروج معشيلي ولي من من سعروها السعروها للتزين يد تلك الأشياء أو تردد مع راسك مقصد سعره كميه كبيره من الذهب وهذا الذهب المستعار ستكون لنا معه قصه نذهب كل شويه اصل اقلوا الذهب هذا ادل للسعره من الاغلى من مشايخ الاغنياء المهم خرج موسى عليه الصلاه والسلام ليلا ومن الله قالوا فسري باهلك بقطع من الليل فسري باهلك أش... لا. أنا سيبي هدايه نصري به إبادي والسر يقول ليلة يخرج بالليل فقرر فوصل الخبر الى فرعون واذا به ينادي بما يسمى الان بالتعبئة العامة جميع مصر في اقصى البلاد وابنائك بالرجال والنساء بشكل فراجة كامل على ابن اسرائيل شحال جميع ابن اسرائيل يقعد ان انتم ستمائة ستمية تالف نيجي سنة عامة للنساء تالف ترجاء اش حال يقول له لما كانت في المسيرة تلتمية تالف كان الجيش الجرع في المسيرة مما لاحظ راهو ستمية تالف فكيف يكون ستمية تالف هذين يجعل ستمية تالف مش حال بالملايين هي ألفي ألفي ألفي إضافات أربع مرات هكذا قولت سارجة ويجب سارجة المطبوط لو انت قريبين. يعني مصر كلها خرجت علاش للفراجة بش يتضعر من الاسراء وينحوه من الكرة الخروية والله كي حقيقة لخرجنا كم سارجة من جنات وعيور وزروع ومقام كريم ونحبزه طب تركوا طب قصور تركوا طب عمراق تركوا ايه بلاد تركوا طب مزاريا تركوا جنات تركوا مصانع تركوا ماشاء الله اتشيء كثير تركوا الله سبحانه وتعالى خب يشترون لك عنه ويحكم ولو سنقل هذه الايات زينا تحكياتي قال ولقد وحينا الى موسى أن أسرب عبادي إنكم متابعون ليلا إنكم متابعون خلي نسمعه إذن موسى أخطأ على أنهم متابعون من أول وقته ولقد وحينا الى موسى ان وحينا إلى موسى فارسل فرعون فارسل فرعون المدائب في جميع مدن مصر حاشي ما يقال وثم قال ان هؤلاء شنفيبة قليلون بالرغم من دون السمية ثالث بالنسبة لنا مجموعة نقضي عليها بقدر. وثم يقول وانهم لنا لغائزون يعني يفعلون افعال تغيطنا وتقلقنا وتزعجنا. لا بد ان نقضي عليهم وان نمحوهم الوجود <تصفيق> وإنا لجميع الحذيرون مش عامل جميع الطيبات لهؤلاء المجرمين قال الله عز وجل نجت الله فأخرجناهم أشكر أخرجهم الله, الله. فأخرجناهم من جنات وهيور وزرورة ومقام من كريم. قال كذلك الأمر ما سبق بني اسرائيل هاش يكون الله فرض على القريم انه الاعداء ولمنطاع لبني اسرائيل لانهم كانوا في ذلك الزمان هم المؤمنين قال العماء ما زبت في التاريخ على ان بني اسرائيل رجعوا الى مصر ولكن المقصود ان الله اعطاهم مثلها في فلسطين مثل هذه النعم تزيقان في, في مصر احسن منها ان يكون لان الملت ملت الله قد أعطاه كلها أخرجها من يكون الله من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من منها هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون مسارس أصل بإسرائيل. لما سرى أو رأى العين، قال، قال أصحاب موسى إننا مدركون. شنو؟ هرب حرمنا والعدم ورائنا وما عندنا شيء. ما في حوار المرتفع، ما في حراسة من طلب المرتفع، ونرى ما عندنا شيء نحن قوي. خلاص. إذا نحن مستسلمون للموت، مثل أتباع إننا مدركون. تاخده يشكر فقال موسى اللي عنده ثقة من الله قال زجر معنا هذا القول هذا القول لا يقال ان معي ربي معي واللي مع رب العالمين يقهر يندحر يهزم السلعة للأعداء عبد ان معي ربي سيهديني من هؤلاء الكريم ويوريني ترك النجاح سيهتدي قال <تصفيق> الله عز وجل هل عجز حراس وإذا عصر. هذه العصره هذه العصره المهمه هذه العصره يا سيدنا النساء في اياكم خير كي تربيها الحاجات تفجرني المياه تربيها البحر وإذا من طلق البحر إذا اطلقها استرجاعها حي يا تزعل حي يا عظيم ان شاء الله إذن هذه طرستك الله قال آله قال فاضرب قد اضرب عساد البحر فاضربناهم طريقا في البحر يا جنسا اضرب البحر وقد ينطلق وسلقى الطرق ينصر كانهم عمر النبى كثير حضره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 جينا لسلطة والله ثم الله كان سلطة لوح الماء الماء مائع كانوا سائم لكن الله جعله جبال جبال سلطة اللي كزوا منها الترك ولا منها الترك ولا منها سلطة جيت سلوز جيكونوا لو واسحبنا قال ما قلت له فراق فينهم شاو قال بدل بس اسالهم انا متراجع سعوديه بدل اسرائيل بده فالله التق قال افتح لهم صار في كل الجهات يرانا الرضا فاعد انظر الى رئيس لا حول ولا قوه ابدا وما يشكي يشكو الأرض كي الارض فين الارض اللي شافت, شافت الشمس واحد النهار في الكره الارضيه في فين الارض ايه واحد النهار في حياه الارض حياه الكره الارضيه واحد النهار اللي شافها الشمس ايه قال الله عز وجل فاضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كل فرق الفيح. فكان كل فرخ كالطود العظيم كالجبل العظيم قال له عز وجل فاتخذ وعادوا وخرجوا عن آخر انخرجوا ومن اسرائيل يلا كيف دخلوا بها لكن ابسم لهم قال له مع الزوجين كموسيا قال له عز وجل قال له ترك البحر قد نرخل محساكي هيدا ما هو رهوات ليساكينا خلوها سروت البحر رهوة حتى تخلوه كامل عن آخره ما قال حكرا والله أخبر نهو ماشي اخر, اخر, اخر وإذا قروت أضرب وإذا بيدرم البحر خلاص صغلنا للبحر ويبقى ويبقى نعم سيكون جعل الأمواج والبحر هذا هو القرى عز وجل فضرب فضرب البحر البعر فانطلقك فكان كل في كالطوض العظيم وازلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم عرض الاخرين وفرعون فيه كان فرعون هيئوا وضع قضية كان راكب على اخت الفارس واحد العود اعضل عود وأجمل عود، بتعرف العود؟ يعني فارس. سيد جبريل جاء، جاء من عرس الأونس الفارس، هو الثلج فارس، تراقي بالعودة، بتعرف العودة؟ هاي تراقي بالعودة، وجد قدام، وديك العودة فيها الشبعة، شو الشبعة؟ يعني فيها الشهود اللي كاخدل بالنسبة لل سبحان الله عط الله سبحانه وتعالى هذه الحيوانات بمجرد ما يكون فيها شهوه وشهوة الشهوه الجنسيه الا ويعرفها الذكر ذكرها فيجري لها فانثى الأنثى اللي كانت ركبت فيها سيدنا سيدنا جبريل كانت قدام هذه البارافه فجرت وراها وهو فأي أبي سجن الخرور خرجت هذه كلها ها؟ أبي خرجت وفره أبي خلاص فغرفت قل الله تخاف دلك وعلي <تصفيق> نعم قال الله أزوجان إن في ذلك وآية هذه أكبر آية, آية وأكبر معجزة أعطاه الله لم... ليس؟ لمساعد صلاة والسلام أشأت قبلة هذه منه حسن سواء والسلام إذا كل علماء إذا أعطاها الله للأنبياء الصادقين إنه أعطى مثله أبو جيلي وقاربها لسيدنا محمد شنو نعطى لسيدنا محمد؟ الشيقات القادمة إنه إنشق في الأرض وإنشيق أكبر سيد من في إنشق تسمع مش كل أعلام؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه اللي يقول فيها عز وجل وإذ فرقنا في البحر فرقنا وفلقنا ومعنى واحدة وذكريا نبينا لهم هذه النعمه العظيمه التي ما رعوها حق رعايتها وان فرقنا بكم البحر والخطاب لمن كان في عهد رسول الله ولكن هذه النعمه نعمه الافات تنسحب عليها نعمه الابناء والاحفاد وان فرقنا بكم البحر فانجيناكم ورانا آل فرعون وانتم تردوا هذه المنزل العظيم وسبحان الله هذه النعمة كافية سبحان الله هاتوا كتشوف لأن نعمة كثيرة ومعجزات وخوارات أعطاها ظاهر الإخرائيين ظاهرة لأن هذه مشاهدة قرب العلماء هذه في يعني قرباتي تكليف ليه؟ لأن الإنسان إذا شاهد لا بقي يمكي لأنه غير لأنه الإيمان في الغيب، وهؤلاء أعطاهم الله سبحانه وتعالى على مشاهدة تبقى تكليف خلاص قالوا لا المرسلين الله في تكليف الأنبياء المرسلون عليهم صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله من ومن خوارق العذاب وأمور غيبية رأوا جبريل ورأوا أمور أمور جثيرة سيد ابا علم صلى الله عليه وسلم رأسم الأولى والثانية والثانسة والقابعة والخامسة والثانسة والسانسة ورأى سكرة المنتهى اقلام تتكسب في الله تعالى. اسمع كثيرة اشياء وراء الانبياء واصلوا الانبياء. ما يكون مكلفوا لا لا. مكلف. هؤلاء المجرمون بالرغم من ان ما اعطاهم. ستسمعون ان شاء الله. بالرغم من اعطاهم الله من ايات. وحارب العادات. ومع ذلك المأذب وشبرة ناسة. وفي سحيسيناء. ما يريد. ليه؟, ليه ماشي? الى فلسطين. ماشي حروا فلسطين. وإذا بمجرد ما دخلوا بعض القرى في صحة سيناء وجدوا في قريه ما أصنام من شعبت هل ناس يعبدون عجولاً يعبدوا عجول لموسى عليه الصلاة والسلام جعلنا, جعلنا, جعلنا إلهاً كما لهم آلها هم صاحب, صاحب يا وباقنا الآن يقولوا اجعل لنا الهي كما لهم اهلهم وقد قصوا في عدد صلى الله عليه وسلم ومرزوا عن الله سبكا ما جمبتا الى مدينة واذا بالصحابة المجري يقول كنقضوا في الطريق عندهم واحدة شجعة كانوا كنتمسحوا بيها وكانوا كعملوا بيها وفراق اللي يخصوه اللي يخصو زوجك على رقمك يعني هكذا كان عبوك وعظمونا هذه الشجرة ويقدسونها ويطرحونا عليه وقبال اسم السحوبية وكذلك فانبعني ثم لما مروا الصحابة من هنا قالوا يا رسول الله وهذه الشجرة هي قولنا ذات أنواك فقالوا يا رسول الله جعلنا ذات أنواك كما لهم ذات أنواك احنا نسفن عنها الشجرة بإننا رسول الله سبحانه سبحان الله إنها السنة إنها السنة سنة الله في خلقه قلتم كما قال أصحابهم كما قال موسى لموسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آله أعوذ بالله وهذا الكلام يقال فيه قدس لمن تغطى لله عز وجل إذا اجبر سبحان الله سيدنا عمر رضي الله عنه هذه الشجرة اللي باية عندما بأى, باي عليه الصلاة والسلام والصحابة تحتها شجره شجرة راى رأى الناس سبحان الله هذه قاعدة سما وذكر الله في القرآن لقد رضي الله عن مولدي بعيون تحت الشجرة هذه الشجرة سبحان الله كم نبي نمشي في جسمك يمر من سب كي جنب الشجرة من ركعة كي تمر قبل الشجرة إن النبي عليه الصلاة والسلام بيعرف حرقه تحتها أم ذيك الشمس النهار الناس المشي وتورك قاعدين سحبت الشجرة أود من الناس ماذا يفعلون خارج السفر ليه خارج السفر يمشي الشجرة وإذا من يمشي يقطع من تحته وخش في غيره، ألا حماة السحر؟ إحنا نعمل زن وشي كن كعك عم نركع سين، إحنا بالعروق وخش، كلش كقرنة. نعم، اذا رب العزة هنا قلنا يقول وإذا رأتنا بمن فح فأنجناك ورأتنا ألف راعون وأنتم صنور. هذي واحد، ثم أخرى. يقول وإذا رأتنا موسى أربعة ما تساقطهم العجله من بعده من بعد دعام وعن شو سبب هذا السبب هو أن موسى عليه الصلاة والسلام لما هاجر بهؤلاء القوم وانتم عرفسهم كم عددهم لابد لهم للوعده في, في, في مصر أنهم اذا رجعهم الله سعد وجل وصبروا إلا ما وصبروا إليه سيعيدهم إن شاء الله من هذا ولكن الكتاب يسرق الله لهم يسرقوه على من وينه قالوا ان شاء الله الله يسرق الكتاب وتكونوا سعود الله هذا الكتاب هو من هذه حياته يريدون كيف تبيعون كيف تشردون كيف تزوج كيف تفلعت كيف تفلعت كيف تفلعت كيف تفلعت كيف تفلعت يقول تفلعت الكتب تفلعت كانت تفلعت في في الرقائق وفي, وفي, وفي ها يعني في هكذا تصديق وترهيب لا بل بل هذه الكنوز كانت ليش مناهج الحياه وضع الناس بربهم كيف حدود الله المهم واحد اول لما وعدهم ووصل الى صحراء سيناء سافروا فيها وقروا الطرق جبل طور ساركوا في منطقة ووصى أخاه هارون بأن يحسن إليهم وأن يعيضهم ويكون دروس متصله وخطاب ومواعظ دائما مسترسله ما هؤلاء ما هؤلاء بجانب السمراء يكون جمسوا جهاد الربانيه ويعظهم في الله يعطيوا شيء هكذا وصى أخلفني قلوا له قالوا له أخلفني في قومي وعصر قم بالوجه يعني خذهم عن طريقه على طريق الصرح الفساد يعني حرب ولا السبيع سبيع المفسدين ما قروا نفسدين انه محظوظ ولكن عندك تقر شيقوب مفسدين تخرهم على فسادهم او تصيرهم على لا ذهب مش حاجه لهم. لان هذا الإجمارية قل الله لنا أربع عيدة ولكن بقى يوطف الصدس قالوا وعدنا مسا ثلاثين ميلة قطع ثلاثين يوم هذا المكان وتصوم ميلناها ولما تكمل ثلاثين يوم غفينزل عليك الكتاب فعلا صار ثلاثين يوم لما كملها طبعا نسلم فيكم سبحان الله صائم المعده لما تدخلو تخل من الطعام كيف ترى عرسك تلاحظو خالي وانتو لان المعدة خالية ما فيش عيب كذولنا اذا كنت ممتلئ ما يقع شيء ولكن ليس كنت المعبة خالية أسفيته لديك ما شاء الله قابل كي السنة في اللغه العربيه يلقي السنة بالخلوف كي يقول عليه الصلاة والسلام لا خلوف فم الصائم يعني الريحه من بخلو المعيدة بيك الكريهات أرد عند الله من ريح المسك هي عند الله سنقانيب ممرحة كريمة كسبة ليش؟ موسى عليه الصلاة والسلام لما يجوز هذه المدة ليلة هالخيب دار مع الطعام لما كل الثلاثين يوم والله بعد ذلك الثلاثين يوم ينزل عليه الكيسة مش يتكلم معه الله عزيزة استاد عملت الشواء مش يزود ريحة ويحاربية بلعيدة ولكن سبحانه قد يتحاطرها بالله فهو بدون اذن من الله وقسوه حسن ومش زر ريحه كيده في الذهب واذا بيقول له الله عز وجل زيد عشره اخرى اشكو قد استعمل هذه العامه وما تفشل زيد عشره اخرى عشر وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه والميقات قد يكون يعني بالزمان ويكون في المكان يعني عندي مكاني و زماني هذا الحد من قاطر وفي اربعين عليه قالوا لما جاء موسى سالم قاطينا و كلمه لما جاء الوكيل ها دي الكلام وديال مشي ال... مش ال... للسلع الله سبحانه وتعالى وضع سحابه فصدق ظله و مشيت هذه السحابه يتكلم معه تكلم معه رحى إليه واتقم الله موسى تكلمه لما تلم الله وجد من الحلاوة والطلاوة وجد من الأنس وجد من الشوق من الله علي اللبدة التي حصلت لموسى أثناء هذا الكلام الله يعلم فموسى عليه الصلاة والسلام فأخذ عليه جيره قال إذا كان ذاله في سماع في السماع فما ماردون رئيس الله عز وجل كيف يكون النبدة الرؤية لم تكن أعلى وأعلى، ربي اريني أموري. فالله عز وجل إن صلّى. يعني هنا لم تراني وأنت بهذا الشكل البشري، هذا الوضع البشري وهذا البناء البشري الرجل الآن ما عندك طاقه قوية حتى تراني. فالمؤسسين أو القوم قالوا لن تراني هذه لا هذي يعني الله لا يورثنا في الدنيا ولا في آخرها. نعم بالله. لا يرونه في الدنيا ولا في الاخرة لينو منكروا رئيسه لكن نحن ان شاء الله سنراه في ايش في الاخرة ان شاء الله وجوه يومئذ لذي النادرة مشرقة الى ردها ناظرة ولكن النبيين كي رئيس الله انهم عن ربيهم يومئذ رئيدي محجوبون الكفار مجرمين محجوبون عن ربي ايه لمانا نؤمنون لا يحجوبون لا يحجوبون والنبي عليه الصلاة والسلام من ذا فوق فوق سفرس المنساة سؤل هرق سربك قال نور الان ارض نور حجاب حجاب ما يكبر دم قوة الله عبدالله لان قوة القوة البصرية هي التي تنعكس فيها تبطولين عاكس ماش تبجوه هده بالنعكاس الضوء في داعي لما بيبطولين عاكس فيها ليتجوه على الصالة لو كنتميال يعني مغلقة نافي نافي لهذا ده يطل منها النور. شوف. ايش امرأ? ادخلش في البيت ما في نور. شوف. ما تشوف. ولكن بيجا شهدوه صغير ينعكس في عيني فانا بيجوه. ولهذا يسمون الله نهار ايش يقول? تخوز. يعني بالدوء نهار ينعكس في عيني فاتو غيره. شكرا? هذا الانعكاس النوري هذا لا يقوى على ربوط الله بخلاف يوم القيامة يخلق الله جسم أقوى من هذا الجسم وبصر أقوى من هذا البصر من يحدث ويستطيع الله عز أما فالله عز وجل أعراض أن يعلمه طريق طريقه ويحيفهمها فهمها خلي شكون, شكون أعداء وشكون معنا اقوى أقوى واش الجبل قال يا ربي جبل صوت جبل ماشي نوعه ونطلع الجبل باش باش مع الصخور الصخور عظيمة اللي تولد الجبل قالوا ربنا هذه الصخور العظيمة لبهذا الجبال إذا طاقة نمشي الجلة إليها وهي أقوى وأقوى وأقوى ما هو ش من من مليون مرة ملايين مرت أقوى منك إذا هي طاقة تجنب بعد وجل يمكن تشوفني وإذا ما تعطي كيانا انظر إلى الجبل فإن السقر مكانه فسوف تراني فلما تجمع ربه الجبل للجبل جعله بكى التمسف رجع الله للجبل وإيه كل يقول له عليه الصلاة والطيام شجابه على كرة مرضية كله وأنا عادوا لطنه من الغلاف خاص بموران جعل الله سبحانه وتعالى حجاب بينه وبين بهاء الله وجلال الله اذا زلدت النار شي عالم جبنا والله فالله جد المستحكورة يقول مقدار المولى فتحان الجبل جلال الجبل المستحك زول النور الحاجب زول مقدار كوب مقدار المولى هذا هو العديد مقدار المولى واذا بالجبل ينسرش تنسر سلامك ولا تضع خطيرا انت بشهاده الله جعله بثك تقول تقول جعله بثك تكون وخر موسى صعب مات كانه مات خلاص ومش بي فلما افاح من غشيته واذا به يشعر بانه اخطا اطلب واحد طلب لماكن بطلبه الله قال متسعك الكلام ليطلو شيء اخر فإن ميني لما تنبخل سبحانك أنت منزعاً عن أن ترى في الدنيا لا يمكن لبشر أن يتقلوا يساك سبحانه سبسو إليك أنا اتخذ في ما لا يعنيني يا ربي اخل لي يا ربي اسمح لي يا ربي تبعا لي سبسو إليك وأنا هو المؤمن بأنك لا ترى الدنيا أبداً اما في الاخره فنعم وسبحان الله يا عيني غير يا تحتقرش يا فوسف اني استفدتك على الناس ما في مثلك في الكره الارضيه كما يعرف نفسه وش مثله؟ مفلوك اني استفدتك على الناس برجالات يخسر اخترتك صور مثلا في الكره الارضيه كما في المغرب ويخسرك مثلا رئيس الدوله الخطر انت يعطيك مهمة أوه سبحان الله اختيح الوزارة اختيح الإدارة اختيح من عامل اختيح أوه ما شاء الله كذب فهذا باشا من الباشا فكيف خالقوا الكون والكائنات يقع بسياره على واحد ان استفيتوا بعمل الناس برسالتي وبكلامي والله يسمى هو كليم الله. الله ان بعمل السلام كلامه الله ويجب أرضو ولهذا مثل جمهور سليدي كلام الكلام في الارض امتدنا الى الكلام, الكلام. كليم الله سيد العجور دي موسى اهل المسر لا تطوط موسى عبدو العجور وحكم المصري دي عبدو عاملش فاوز هزا فروسا اش عملك الساق بديك على صورة عجور جسدا والجسد ما يكون له قوة ايش الخوة يعني عند عنده عمله بعض ها بعد تقابل منه ومن كان خلاص موسى خلنا إلى إلى هنا موسى بشكل إثنى من هنا يطلع نجر من بين موسى نسير نسينا يا عبد الله وش جدوله يروحوا في صناعة نجية العمارة يبيعون العمارة هو هو هو هو مكتب قال لي وبعد 30 يوم ومكي عبد العزيز الله عز وجل اخبر سين موسى وعي قالوا قبل قد فتناك ومكان من بعده فتن سون شو الفتنها الله تختبرون افسنهم اختبرهم بيش فهي مجر واذا بيهم انقلبوا على عاكي نشوف نجحوا الفتنه ولا ولا صروف عز وجل قد فتناك ومكان من بعده الوقت سمي اللي خروجت الوحيده ما عنده ولكن لما جاء وشاف المصيبه القلق الوراح كم ست هكذا الانسان اذا جعلهم اصحاب وشاطر في الارض مؤمن ولا كافر ورميس المصحف في الارض كافر ولا مؤمن ولكن هذا ليس لكافر ومزال يجري كافر على ايه لان غضوانه اسف القلق الواحد غضوانه اسف اغضب لله مش عارف. طار صوابه كيف امه امه يقام 7 من العشره الا 12 ويجي يقطع من جسمه 12 واحده هذيك الله عز وجل ولذلك اشقال عليه الصادق والسلام في الصحيح قال ليس الخادر كالمعاينه ليس الخادر لكن في الوقت اللي موسى عليه الصلاه والسلام قال الله عز و جل قب... قد فزلنا كمك بعدي من بعدين واطلوا من الثاميرين مرق ما قال ورحمة هاي بخير ولما شاف واذا به كل شيء قال صابر وجوح للعنسى معاين فرجع موسى الى قومه قد لا قالوا يا اخوة, أخوة يا, يا اخوة يا اخوة ألم يعدكم ربكم معدر حسنا لكم شو يجبون طرق كتاب من هاي أفطان عليكم العهد وش مدة طارق أم أردكم ان يحل عليكم غضور ربيكم فأخلصوا موعيدي أخلصوا بثلاثين يوم عشرة بثلاثة قالوا ما أخلصنا موعيتك ببلكينا ولكن حملنا اوزارا من زيلة اللي أن الحرام كيف يورر الحرام الحرام ما الشر ثم إياك تقول حرام ثم إياك ثم قلع حافظ يكون له منك دعا هذا في الرجل يسمى الرجل الزماء يا رب يا رب يا رب ومتعب وحرام ومشرب وحرام ومركز وحرام وغطية الحرام فأنا يستجابوا رجوع الحرام كيف يقدر أوزارا بسم الله يفكروا جميعهم يعني أثار كذلك نزينا في الخلف. كذلك. من زينه الخلق فقذفناها للسامر فقذفناها كذلك القى السامر فاخرجناهم فجب له هو فقالوا هذا اله هو اله موسى الانسان فنسي قال الله عز وجل افلا يرون الا يرجعوا اليهم قولا ولا يمنوهم لهم ضرا ولا نفعا وشذا عبده نفعهم اذا ما عبدوه يضرهم اذا سئلوا يرضيهم لا حول ولا قوه الا بالله الله ألا يرجع عليهم قولا ولا يقولون ضر وش الاله ما يتكلمش الاله كيتكلم ولا ما كيتكلم, كيتكلم. ربنا يتكلم او لا وكلم الله موسى ربنا يكره لنا سؤال وهو أن هارون ماذا ما كان دوره هنا لان هذا الغضب يا موسى سيفضي كل فخام وسياخذ الحيطوم مش عارف ويش بدون ويردون وهو يحاول قتله هاش قتله مش قتله بالسيطة ها تقوم بباني اسرائي قتلي في قومي واصمح ولا تسبيع سبيل المسلم مش يقدر قتلك الله سبك من هديك سام هارون ماذا يعني؟ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قومي انما فتتنبين وان ربطل الرحمن فتسبيعوني وأطيعوا ما تسام في وعض هؤلاء المجرمين ما قصر في إرشادهم ما قصر في نهيهم ودخلهم وتمضيقهم عما فعلوا ولكن ما هم تجدوا المهم جاء موسى الى قومه جاء الى اخيه نعم اشقال تعقض برأسه يجره برأسه يجره برأسه يعني مشعب وقال من... يبنى ام ما قال يبنى امي وابي لا من الام لئت الام انا يقول له يقول للسرط الراحل شكوين كيربتها جبالا لا اخر شكوين كيربتها الراحل راحل الممرأة هو اللي كيربط الناس هذا اللي عند العطف الحالة نكسر من الالف ابي مدوك ويتخطي شكوين اللي كانت شفاق عليه وزموش دوناك هي لهم والذي كان الحقز يلوم شحال ثلاثة <تصفيق> <تصفيق> ثلاثة والحقز الالعاد واحد قالت قالوا يومنا أمه لا تاخذ من الاحية زي وكي ترطل حيه ولكي ما قالوا لا تأخذ بكم قومي خببوا بي لحياتي وانا بيرزق اني خاشيته انت اقوله يعني كنت مزحارة تباهو انت اخذ قوة جميع من اللي كانوا بطلاش وتماشر السلاحة تقصبها في المجينة ولكن خمس اولا قد تكون على المجموعة الادر لان هؤلاء كافئة وخفص عاماته كل ما في البال وصمريتها وانا انا في الواحد لا قصرت قال ابن أم لا تأخذ بالحيزي ولا بالعصي إني خشيت أن تقول في بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي عارف الحدي فارجعنا هذي جاء ما خبرك يا سميري الشأن كلتا بهذا الشأن قال بصوت بما لابن بصروا به يعني هذي فكره على البال وشفت اللي ما شوف أحد أنا كان عارفك نصنع هذا مهه واصنع صنعته فقضت قبضه من اذى الرسول فنبت وكذلك سويت لي نفسي هل العلماء ادم بها تفسيرات تفسير الاول يقال انه رباه جبريل هذا المه ولد زوط القازو كيف يربيه في الصحراء جبريل هذا القول خفتيل هذا القول الاسرائيلي وهو لما كبر وياه يجيشوا هذا الفرس سيدنا جبريل فاما زوط النص كيف, كيف جاحدار مثل العزة ولا الشعور ولا كذا، فمن كان في فارس يرجع معه، ورد في خبر سلمو حاطه وكان عنده، لبسنا العجلة من فيها، فرب جاء الرجل جحي لحم ودم، وذا كيفه؟ فقبض قبضة من أثر حاف الرسول، فنبتتها في العجب، فخا، وكذلك سوون في نفسه، قال البعض هذا التفسير باطل. حتى قل بعضهم فموسى الذي رباه جبريل مكفر موسى الذي رباه جبريل كافر شنو نقول موسى يريدني وجبريل وموسى الذي رباه فرعون مرسله موسى اللي رباه فرعون اشكان رسول الله وموسى الذي رباه جبريل اشكان كافر بالله لا دجال قومي لأن الدجال يلوجي واحد قالنا لا تقوم ساعه قيامه ثلاثه ون الدجال خلي الدجال المعروف اللي خرجنا في السماء هو اعور العين اللي دجال سنة سنة هذا حرب سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام يقتلو هذا تخرب الزمان بعضهم بعده ان يقول يا هذا هي يقتل دجال ويعور هذه حضاره الاعرى هي يد الدجاج، ولا ترى بعطيه، ولا من جومتك كان هذي، ولا جومتك يجي جاويه، الدجاج إلى دجاج إلى ذلك الدجاج في الوقت والدجاج إلى الكسر، قرصوا أوزما في ذهبي في ذهبي في زمن، الزمان زمن ما هذا لا تقوم الساعة تنهار. سر ندجل مش واحد عم ندجل واحد واللي اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم انهم ببعثوا وانتم على كل حرف عندكم قوه وقدره لا غيره ويخرج يوم الأول فيه كيسان واليوم الثاني كشاف واليوم الثالث جمعه وتشير يميك ايمنك ايمنك قالوا كيف من صبر يا رسول الله قال خلقوا لنا قدروا لأن اليوم كيسان نظهر العصر والمغرب قال قدروا راح يكون بقدروا بين وقتين في هذا الشيء اللي جاي وهذه الفزوع كانت الفعلة بالنسبة لأوروبا أوروبا الآن لأ مدار بشيبه شبه هده وكعمل بشيبه كيف يعملوا في الأشياء وفي الفجار كيف يعملوا الشفط لا يدو اختصبع قال قدوره لا ونعنسي قطر الشمالي اللي عندما تقابل أيام في الدول الإسكتنابية الان يعني من عشر ساعة عادة منها ليه منها ثلثة شهر من النهار هذه ولدها سبع شهور غدنا وفي المقابل في القطب الجنوبي سبع شهور يا كيف قبل الصلاه حضروا حضروا لا قدروا على اجتماع الرسول صلى المهم شو تفسير الساحل لهذه الايه قد قبضت قبضه من اثر الرسول هذه الاثر من الرسول بشيء بالتوحيد بالشريعة بالعقيدة قال هذه العقيده هي عباره عن قبضه اخذت هذا بالزواج رح توقع لك شي النبي وهو موسى عليه الصلاة والسلام في القبضة الإيمانية رفضت صارمت بها وهذا هو سورة لي نفسي يعني هو اغفر بالله وخرج من الملة وهذا هو تفسير صح فقبضته قبضة من أثر الرسول اللي اللي القى إليه سواه وكذلك سورة في نفسي اش قال له اذهب يا عدو الله مقلوش اخطأ جبعا دعا فيه قال اذهب الناس بالحياة انت تقول لا مش غير تشوف تفراشاتك خمس مسليش مش بس بس بس. بس. بس ما كلنا نلبس نلبس قالت لا نوم لا مكلا لا شرب لا دمي ساقن شوف الناس لا ميساس لا ميسات ما تنسنيش أبعد مني اللي في بيوم مش هذا شاء الله هذه ونظر إلى إلهي جملة دي 5 ساعة دي عاكي فانش هل نعملوه؟ خمده عاكي كيف النار؟ النار اشكسر من الدهار الدمب مش ميبقاش عيشه وفي الاخر هل يبقى هل يبقى صحاكي قوله؟ صفا صفاك ديك صفاك عشين دي كان عاكي جمت الرضعة ورضعت حين حين فيش؟ ديك يتمكنش يقول ليك طحن الفريزر طحن اللي بيقولين وينكس اللي عمل لك وينكس وتحل ذا تايم في الطح قالوا الالهي النار كيف طلعوا ثم لنسيفنه في الطح في اليوم هكذا تفرقت اجزاء وقال هذه من العمار. الله عز وجل فيها بالنسبة لي اللي هذه هذه هذه ولكن ما ذكرهم بعد عاقبتها وهي نعمة أشي هي قال وإذ وعدنا موسى أربعين ليله ثم لقد ساخذتم من أجل من بعدها وانتم ظالمون واكبر الظلم هو الكفر الشرك بالله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون أي شخص أنتم لعلكم تشكرون الله عز وجل على هذه النعمه العظيمة إن شكرهم يقولوا بكم بأسناد يقول بجوال حكم يعني تكون مصحف كتاب ربكم مثل العبودية كاملة لله هذا هو ثم قال وإذا سنا موسى الكتاب موسى الكتاب والفرقان اسمه كتاب وسمه فرقان لأنه كتاب بكل مكتوب وفرقان يعني يفرق بين الحق والباطل لأن تلك الألوهية ما هي موسى ما هي جمالك الألوهية ما تعطي ونقلومها كيفيه نقيلت ونسيخت كما كان في الايه الاخرى لقي هذا عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده ن عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده عاده نسخة عاده فأو تزاق فرخان يفر من عقوقاتز من هدى والتلاز من خرجة والغي فكان من الله عز وجل ثم قام واتقال موسى واتقال موسى لقوم إدبرين أبينا اتقال موسى لقوم يا قوم إن قوم أنفسهم بتسخروا من عشنا فاتشو إلى ذلك لما فضى السامير لما بلجروا حرك جل عليهم قلوا وهذا من الله بنا ورحمته بنا جميعا وهو انه شرع لنا وفتح لنا باب التوبة والا كان يمكن يغضب غضبان ما من جاءنا خلاص كف الساعة خلاص لا لكن لا من نعمه الله ورحمته بعباديته تبيعه رغم سعصي تزني تزرق سبسل زكته اجاده ولا تكبر رجعني الاسلام وتركنا الله تبارك الله هذا كفر عبد العزيز لا فالله هو الخالق سبحانه الى بارئكم الى خالقكم هو الخالق يكفروا كيف تذكرون من لا تطسم امواج البارئ الخالق سبحوا الى بارئكم اجب شواط من نعمه الله بنا الثوب والجاهير والذهب مشول وادعوا اسماء الحسنى وصلوا ركعتين اعتبر الركعتين اول سجد السجود وادعوا والقشعر الجلد ديالك ويتبت وتهدم وعا تسقط والله سبحانه وتعالى لكن سوف هذه الرحله الله من امه لكن سوف ثني سوى اشكالات قالوا بقتلوا ابصرته يقتل, يقتل بعضهم بعضه باللي ايش باللي نعصي اللي, اللي عصى دي معصى ولكن يعصي اللي معصاه يقتل نفسه فكان الرجل يقتل أباه ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل خاله ويقتل وما يصلح جاي يقتل نفسه من والظلمة الظلمه ابقى كي عايزك قطل حتى يطلوب بعضهم سبعين الف سبعين الف ليش زعلان حتى موسى اخضر على هذه المصيبه اللي تجلس ولا هذه الكارثه التي تجلس في الامه حتى, حتى احضروا اليه قالوا قل... له حالهم شروا يا ابن الحميم يقولون اني قد لما بلغ مبلغ القصد بلغ القصد مبلغاه كم بقي من الايام يعلم أمروا ان ينوح بي يعني بيثوب يعني ويقول له طب انتهى الله قد راضي خلاص انتهى وأوحاء الله وجميع المقنونين شو هزم وجميع الباقين سيب عليهم فالتوبة مرتب على عنا أولا أكبر نعماء أن الله لنا ما بالتوبة والثانية وفقنا لها وإلى من يوفر هاته بذنب تحجمي توبة فاذا انفتحت التوبه والثانيه توفقناها والتالته الله قبلها قالوا انا قبلت انها خلاص <تصفيق> انه هو التورط <تصفيق> اللهم وفقنا جميعا لما فيه وارضاه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت صبرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين